قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا افت هذه تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حق وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نظر الشيطان بيني وبين اخوتي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 فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا ان يرهم وهم ينكرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِصْتَ بِمُؤْمِنِينَ